ولا تكونوا كالذين قرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولا تكرونوا كالذين يَوَالُقُون عَن تَذْكِيرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ